الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا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 و و ََ ي ْ م َ نَحْشُرُهُمْ و َََ م ا ي ع ْ ب ُ د ُ و ن مِنْ دُونِ أَنْتُمُ َ اللَّهِ فَيَقُولُوا أنتم أَضْلَلْتُمْ ع ِِ ب َ ا د ه َ النابلسي أ َُّ ب ِ ل ق َ ا ل ُ و ا سُبْحَانَكَ م َ ا ك َ ا ن يَنْبَغِي َ ل ََ ن ا أَنْ نَتَّخِذَ م ي ه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 موسوعه ل النابلسي بعضكم ب ع ض ف ت ة أتصبرون و ك ن ر ك للعلوم ا الاسلاميه و ل أ ن ع ل ي ن ا ل ل ا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 كذلك لنثبت به ف و ا د ك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ا ك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 ن و م س ب ا ت و ج ع ه النابلسي ر ل ل ز ل ن ا م ن ا ل س م ا ء م ا م ط ه ر ا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن ر ا د أ ن يذكر او ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا و ق ي ا موسوعه ا ا ل ذ النابلسي ل ن ع ذ ل و م ا ل ا ن س ل ا م ن ه اسماء الله الحسنى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 وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما أولئك